أرضاً شيدي الموت شمعت الله وياي وانا منيلي عزاز حرمتني دينياي شي طيبي جروحي يا موتخي ذروحي حرمتني نجدني حرمتني حرمة الله يعين المعلم وحش الحياة يبدون الله يعين الماء الله يعين يا امه يا يا يا امه يا امه الله يعين الماء لهم وحش الحياة يبدونها ولتفقدهم وهمنيه السغل لحد يقيله الله يعين الماء الله يعيني عيني وعلي الله يا الله يا عيني المالوم وحش الحياة ابتو والتفقدهم وهمي الصغر لحدي الأشلون شلون فراق الدليل اللي بيها ويبيني على عيون قلت لي لو بيهض ويبيني على عيونه والعدهم مثلهم حسن وما لتي يطيقون والعدهم مثلهم حسن وما لتي يطيقون كايم والبسماء ريت بصدري يا يمّ البسماء ريت بصدري قبل تكون الموت ماخذ عمري قبل تكون الموت ماخذ عمري يا خيمتي البيت وفيّجي النار Yumma wbalayach Şeyh khalci laya Hirsich علي roohi Ya mutakhid roohi Ya hirsich علي roohi Ya mutakhid roohi Hormatni dunia Hormatni dunia أردن شدي المول تردن شد المول شمعة الله يا قانان الأعزاء يا طيب فجروحي يا موت خدر روحي يا موت روحي يا موت روحي حرمتني دي يا شعر ذريه الزهراء سيد محمد الموسى آه يمر عليه ما ضل القلب يحمل فراغي كليل يمو عليه ما ضل قلبه يحمل فراغي كليل قد ما دعيت الجايت قد ما دعيت الجايت خلصة ذوري كليل خلصة ذوري كليل غير المرء من تينهضم تمشي علي تشكيلة غير المرة من تين ضم تمشل علي تشكيلة زينب مقابلة علي ومكسور ظاهر وحالة مكسور ظاهر وحالة وين تشتكي بعزينة إذا علي ما بيحيل على القوة الله الله شاء صاير بك يا أمير المؤمنين اقل يا عمار فاطمة مصيبة ليس لها عزاء. ما وقفت على القبور مسلم القبر العبيب فلم يرد جواب وعلي ما عليه ما ضل قلبي يحمل فراق إجلي قد ما دعيت الجايت خلصة ذوري يشيل غير المرة غير المرة غير المره من تين هض تمشي لعلي تشكيل زينب مقابلها علي مكسور ظاهر وحاله مكسور ظاهر وحاله داخل خان الجيش وحده يقدر كل ما شاف الباب يلزم ظهاره كل ما شاف الباب يلزم يا علي يتاكل كان الجيش وحده يقدر كل ما شاه في الباب يلزم ظهره يلزم ظهره ما يقدر يقوم ما صديق العين كان يسوي أمير المؤمنين بالحياطين ويقوم ابو حسين ويقوم ابو حسين نحا مثلناحي نحا مثلناحي يا متخذ روحي حرمتني دنيا يا شدي دي جمع عطلاي وانا من العزاز حرمه الا اذا واحد ساكت فذوال كل ما اتذكر ض يحكتك يبكي عيوني اثني كل ما اتذكر ض يحكتك يبكي عيوني اثني وين الله من بال الصوار والذكريات اي شي وين الله من بال الصوار والذكريات اي شي فارقني يوم وين قضى وعيون عاش احكيلي فارقني يوم وين قضى وعيونك عاش احكيلي اثار دي اكلي بهدم اثار دي اكلي بهدم عود المنيم خليني عود المنيم خليني ادم صار على بجروحه شلون عكس الوادم خلي بالك وياك عكس الوادم صار على بجروحه من يدخل البيت تطلع روحه من يدخل البيت تطلع روحه يا يمّا ويحسين من يغفى بالليل يا يمّا ويحسين ورا ما استشهدت الزهراء ايش صار بعد؟ ايش قام يشوف الحسين؟ آه يا يمّا ويحسين من يغفى بالليل يكف صدره ويقوم Methal-li-bi-b'khail Cang-cang-cang-cang Si nawa-mathbun خف باللي يقل صدره ويقوم متحل بالغاي يا يوم ويا يوم ويا يوم ويا يوم عاشينا وما اذهب حي يا موتخذ رمتني ديريا ارضال ارضا نشيد الم والله يرانا Dia, ah, syakoh jifau hiznuha, syakoh jifau li elu hizn, hasrau mahal net fakd, syakoh jifau li يلتمني المغرية بسوى ويكتل فراقي الوالدة يكتل فراقي الوالدة شوق وجفة وليل وحزن حسرة ومحنة فاقدة يلتمني المغرية بسوى ويكتل فراقي الوالد تبدل بواج من الصبح واللي الي خلص قاعد تبكي البوالچ مني الصبح تبكي البوالچ مني الصبح واللي الي خلص قاعد ارض اسمعي يمه او بعد منك ولا شي رايده ارض اسمعي يمه او بعد منك فلا شي رايد حرك الباب يهضم حالي من كل شي المات ما خلالي كل شي حرك الباب يهضم حالي من كل شي المات ما خلالي من هالسالي فرات يا نبي لمتوت طلعت لي احسين شو تصير لي عيون بقد السيم جروحي يا ما تاخذ روحي حرمتني دنيا يلا اخر جواب بردا نشيد الموت من الدنيا يا روحي كاف مني العتم يا روحي كاف مني العتم ومن المكابر حاضري يا روحي كاف مني العتم ومن المكابر حاضري ومن المكابر حاضر ما يرجع اللي ما ما يرجع موت منك اللي ما يتابع موت من أجل اللي اجكاب موت من اللي اجكاب للي موت قيمت وصل وفصة وشلون تخلص ما أدري يا ناس أنا وائل يا ناس أنا وائل ينكسر قلبي خاطري ينكسر قلبي الخاطر ليش يا يما صوت ضلوع راح يرجع باتر يرجع من يدوس حسين صدر الحافظ صدر الحافظ سويك يا يا قلب ما لا ظلت تمتم لا ظلت تضلوع صوت ضلوعك راح يرجع بعد